الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد صفى عبد القادر يقدم لكم هذه المادة تعني فهي الشيخ الأستاذ عبد المحمود يرد دائم عرض قبته في طاقت يغيره على أن يعيش يغيره ده عذاب اذنوق قبس من نور بعض دول المهلم قاعدوا هنا قبته بالسوق الشعبي صورته وصورة ولده ده المؤلف محمد عزمان عبد المرعاني باين تلامهم وي هو ولده التالي إبراهيم الشيخ معامل عزماني خبز من نور يهي فيه وفي كباطين أسوفيان ده الطبقان الكورة للشعراني الشعراني ده بقى بين الأولياء المصريين اللي اعتمدوا بالفرعي قالوا مع منابئهم من مصر ودقائل قلبهم من الوين. مصر المؤمنة بأهل الله أعملنا كله ومنه في حتابة بعدين بقى وضيف لهم لنتعرف حاجة في حالة ده دا يكون فطر رباني فيما يحتاجه ولي المريد استجابه استجابه انت فاهم كلامي في كتب ثانيه اديني كتاب تبع التزيمه في رياض الجنه ونور الجنه تاليف الشيخ البغوي بتاع البغوي الدواء بتاعه الكل ده جاي كده درس شعباني كتاب التزيمه في نصح الامه تاليف الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني شيخ الطريقه البغاويه ده لا لا أوراق بتاعتي بتاع البرهانية الطريقة الأوراق بالطريقة البرهانية تعليف الشيء ولده ويأي في اليوم في كتاب لها أنه يجب أن يقوم بغلّين يجب أن يصطف قبل أن آتي إلى هنا وهنا دار رح يجعلك كتب ذلك دار وصلت لمعلومة اللي هي في بعض من الناس يقول لك نحن نحن يقول لك هذه العقيدات الفازة يقولوا الله في سب تكذا قال له يا قوار انت مش كده قال لك ده تي هو قوار قال له والله مش تمام لا هو اللي قالوا الله عنده يد ها ورين تموا الخالف قوار كفر اي ده تكفرني انا هو الشيء اللي بالذمه تكفر الظلم ابو الحسن اجعد واللي انت كنت اجعد يقول لك تجاريوا طريقه اشاعره العقيده ده لا اجعل ذاتي أنا موريكي انت ما عارب لا اجعل ذاتي والله باي ده موريكي الكلام ودي العقيدة في عكاسل له الدماء البنال الأشعر البرقات للجلالي بتعرفوا ها ساكن بغداد في كل بلد سواء الولاد ده مرضو قال الله يهدو هدين وخلاه الجلال الكافر هدو بتعرف ولكن ما بيتفهم لذي تفهم عنه الله سبحانه وتعالى لا تفهم ان هؤلاء الناس الشماشة البيجو لغفين يتكلموا فينا ويكفروننا بيتهبوننا بما لم نقوله نحن عندنا في قسم من اقتام التوحيد قسم التوحيد الاسماء شنور والصفات نوحد الله نثبت ان لله جلال الاسماء والصفات هذه الاسماء والصفات تليق بجلاله لا يشارك فيها مخلوق بمخلوقاته دعني الكلام قطوع الخطأ عندنا ان جاءت لكم يا جماعه انه اثبات صفه وهو مو بيان نفسه في كتابي اول وثوبيان وسلم في في في ثبوت في ثبوت صفه لا يقتضي الشبه ولا يوث اثبات الصفه يقتضي الشبه اذا كان الان نحن داينب امثله ولله المثل الواعد الا يثبت صفه شبه بين مخلوق ومخلوق بيكون في فرق ولا ما يهم حتى لو قلنا العين العين دي على العين وش هي وش هي مش حاسه عضو الله عز وجل خلق من المخلوقات يعني شنو يعني اعيد حتى عين, عين عين السمكه دي عينها وش هي عين السمكه دي معاها ولا اسمها ايه اسمها ايه لكن هل بتنطبق العين بتاعه انت كمان ادم لا والعين بتاعتك فمكه بتحتلف عن العين بتاعتك بتختلف عن العين بتاعت بني ادم يبقى اذا في فرق بين المخلوق والمخلوق فكيف تشبه الخالق بالمخلوق ما ممكن طبعا وين اشتركت اشترك الجميع في صفه لكن بيبقى الفرق يعني اشترك الجميع في صفات اتصاف اه في الوجه وجه بني ادم حتى يبقى كل بني ادم عنده وجه هل يقتضي ذلك ان كل بني ادم يشبه الاخر ها اذا قلت عينك كويس وانا عندي وجه وجهك هد... هذا هل هد... هذا وجهي لا ما الله خلق الوجوه تتنوع دخل وجهه مطاول وده وجه مدور وده وجه اسود وده وجه ابيض والاثنين وجهين متشابهين اسمه وجه انت تقول ده ما وجه وده وجه ما هو وجه بالله لكن مختلف اذن الاسماء التي سمى الله بها وصفات التي وصف الله بها نثبتها ويجب على المسلم ان يثبت هذه الصفات ده في بعض التوقيف ويجب لكل من العلماء الصوفيه ذلك قبل ما لا كتاب بعض التي نثبت لله الاسم وتثبت الصفه مع نبي السبيه والمتين كما قال تعالى ليس كمثله شيء شيء وهو السميع البصير فقالوا الايه دي البتصفه ونفث سنو الشبق لانه الله قال ليس كمثله شيء بعدين قال وهو السميع البصير سمع لكن ليس كسمع المخلوق والمخلوقات انت فاهم الكلام ده هتجيبها على جماعه بيدرسوا بيدرسوا في, في التوحيد بتاع الجوهره فده ما داريت انت انا قلت زمان جاء ناقه قوله قد ما هو فالواجب والمستحب ها سيدنا قد تعب هاي منبه هاي خدي كل لي نيمنا الحمد لله كون تعالى سميع جواجب هاي هاي جوا اتمام جتا كون الله تعالى سمعان هاي بنلاقي شنو طيب هاي يعني افضل اسم زي هيك وقال لله تعالى تعالى الله وانت لك بس خلاص اجتماع عندك قلت تعالى الله عن ذلك قوله تعالى بصيرا ولا ما يعود مجالاته لده قوله تعالى بصيرا ودي لك تؤالي هل, هل مبصر كبصري كأن تأملت لا لا تعالى بات نمسل كلام قوله تعالى استوى كما وصلف الله سبحانه وتعالى نبذله بالمدور حولها الشماشة اللي يلافين فيهنا وهنا قوله ده قاله الله استوى قوله استوى استوى هيك لا انت كذاب اللي ما بقولنا شنو <تصفيق> استوى دي صح انه الله قال احمان وانا استوى طيب استوى كيف استوى كيف هو شيء تغير الادب لانه ده استوى كيف ده في عقلها عندك ادب استوى استوى نبيكم جل جلاله ما تقول كده يعني لا جوجل قالوا تذكروا يا رجل اين لا جوجل كيف ده ده قال لك ادب من السيد فتقول استوى استوان يليقوا بجلاله يسمعوا تماما يليقوا بجلاله يبصروا بصرا يليقوا بجلاله والكلام هذا يكون بالتفسير كل كتب التفسير بتاعت العلماء يزبطون الصفة و هذا الكلام هذا قال للإبام مالك هذه التماف انتم يا أخوفي يا شماشي شماشي اللي بجوا العثين دعنا من ذكر يا أسمائي أنا ماذا يبديهم إسم ذاتهم ما يهمهم لكثير شماشي اللي عثيني أو بتكلموا فينا يا الناس مرتزقة دارين يا أخنو استاذ طب ياخذ روحه من الكبار هو يفضلني كلهم باجان تعلى كتاب طبك بتاع ما انك الكتاب ده اللي تبقى طبيب يشيل منك انت وانت صافي او اطبخ له ولا تطلع له عيينه فارده دي يجد ترى لا هي في الكم جاء الله ناصر ناصر العلم انت قال نحن على السيره دي منصور بالعلم لا تداروا ضعفه ومد الظاهريه الحق قادر من خلفه او خذله حتى ياتي امر الله وهم على ذلك كده لما ذكر انه كثير وذكر الابناء بالبر في شرح الموطا وذكر القرطبي في تفسير القران وغير هؤلاء ان رجلا سال الامام مالك وده قومه الجمال عيالين وقال له ولي ما مالك يا رجل عالم له سؤالك يقيمه معلومي سؤالك يقيمه وشيء مغيب ما ان نحن نفهم من خلال ما تقول انك تقرا مع ما, ما تتمه متروي اليه انت فقال له يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الله وهي فرض الي الله مالك حتى على الرحباء الرحباء يعني العرف لغايه ما عين من السؤال بتاع كيف استوى واعجاب السائل قائلا الاستواء معلوم الاستواء معلوم يعني كلمه استوى في اللغه العربيه معناها علا وارتفع معلوم والكيف مشهور الكيف كيف استوى ده كلام مالك بن ابينا بتاعتنا اللي تبقى مشاكل تقول له ايه تقول له كده يعني ده تبقى مشاكل عايزك معنى مشاكل والكيف مشهور والايمان به واجب الايمان بانه استوى على عرش قيام يبيكم جلاله واجب والسؤال عنه بالدعاء قوم اليهود كيف ليس على الاستواء يعني نستاءل لو سأل الامام قائلا هل الرحمن على استوى قال الجواب نعم والدليل الرحمن على الكرسي استوى لكن بيت السائل عن كيف كيف استوى فذلك قال والمسئله مشهور والسؤال عنه يعني التكييف بالدعاء ولا اراك الا مبتدا ثم امر باخراجه قالوا ده مرضو وغمره اذا تشوفه يشتغل ورقات يعني واذا عندك ده تخرب المجلس قاعد جماعه قاعد يشيلوا عشان الشرطه لان زماني انا موجود في الجاوبره الجاوبره قال لي ضمن هي تتعلم في كلام جاد واحد جلالي هو اللي ابو غريبه غريبه قال قال لي معتلني يا ابو غريبه لا يزال الناس يسالونكم عن العلم حتى يقولون لكم ها نحن قد خلقنا الله ومن خلق الله وحفظ ذلك جيدا قال بينما انا ذاهب يوم في المسجد دخل علي رجل فقال لي يا ابو هريره اننا قد خلقنا الله وامر خلق الله وهريره جنبه تراب ف اخذت حزوه من تراب فحتوت في وجهي وقلت له قم قد صدق خليل لي صدق خليل لي صدق خليل لي يعني بعدك فانت خليكم تروا في بيت الصفات التي اعجبت الله فيك واعجبت رسوله وبعدين سلم وفوضاً للتجبيث يعني إلى الله عز وجل ليس المعنى ليس أن تفوض المعنى وإنما التجبيث ليس كمثله شيء وهو السميع وشهو البقصية فإذا عرضت ذلك كذب من كتاب العبانة هاي نعم هاي العبانة العبانة بتاع ثلاث عارض ده طبعاً أبو الحسن أجاري صاحب العقيدة ده آخر كتاب كتبه تاب والصبو وارده يا إخواني التوبة شو؟ وعند الانسان احيانا بيكون صاحب منهج منحرش بعدها بابون عده وجل بيبون عليهم ان التوبة يتوب ماذا؟ ماذا يعني بابا التوبة؟ التوبة دي غلمة التوبة وعندما قال العالم لما يتوب يبين العالم من شروف العالم انه اذا تاب يبين بخلاف الدول بتاع المعصية يعني انت لو كنت بتيشها بخبرة اه خلاف العالم بتيشها بخبرة هم اصاب عليك ما تقوم بكل مجلس والله زمان انا كنت مشرف لي خبره لكن ربوه تاب علي يا اخي انت على السطعه كاتبه حاجه بحاله معليش لو كنت بتقول الخبر حلال ترجع تتكلم تقول يا اخواننا زمان انا كنت بقول الخبر حلال لكن توقفت وتكتب كتاب ده لما تكون انت بتكتب كتاب وبتدعو الى شنو الى منكر انت فاهم يجدوك ان تبين قال تعالى ان اذا جئناكم من عندنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون إلا نبينا تابوا وأصبحوا وبين فأولئك أتوب عليهم وأنا استوابرهم أبو الحسن الأن يعني في زمنه الأول كان بيقول الله ما في السماء وأتكفر بيقول الله في السماء لكن رجع ثاني وأثبت ما أثبته أهل السنة وصلنا في هذا الكتاب الذي سماه الإبانة في أصوكه عن وصوله الديوان للامام ابي الحسن الاجري المتوفى سنه 324 هجريه ده الكتاب بتاعه في الصفحه رقم رقم رقم 23 يتكلم انه قال ان الاساس الاول طبعا ده الكتاب رجع عن الكلام ده قال الاساس الاول تنزيه الله عن مشابهه المخلوقات في جميع صفاته واسماؤه وذاته وذاته عجبت ذاك لله قال لك استكفوا بقول الله عنده ذات الغائب وحتى الاجداد قال عنده ذات وعبد الله بن عباس ر ده ذكرهم البخاري في المطلب قال لا تتا لا تفكروا تت... لا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا ولكن تفكروا في مخلوقاته ابن عباس برضه وهذه ابو الحسن رجع لما قال ده والنبي اتكلم في البخاري قال باب في اذات الذات باب في اذات الذات عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجذب ابراهيم الا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله جاءت تدعم عليه شروح البخاري في اذات الذات وده كلام حتى رجع لي لكن له ذات اليس كذات المخلوقات ذات تليق بجلالي ليس كمثله شيء هو السميع البصير ولذلك قال وهذا وعلى هذا الاساس الاشاره بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والاساس الثاني اثبات جميع صفات الله العليا واسماؤه الحسنى الى هذه الاشاره بقوله وهو السميع البصير الاساس الثالث اليع عدم الصم من ادراك كيفيه صفات الله واسمي كما ان لا يطمع اي واحد من احد من المخلوقات في ادراكه كيفيه ذات الله تعالى والاليه اشاره بقوله ولا يحيطون به علما هو لذاته وجل مجل جل هو الذي ندير به التمسك بكتاب ربنا وسنه نبينا كما روى عن الصحابه والسبعين وائمه الحديث ونحن بذلك يقتسبون وبما كان وكان يقول فيه ابو عبد الله احمد ابن حنبل نذر الله وجهه الى ان ذكر وذكر في مساله الاستواء قال ابو حاتم راجعني تتابع هذا قال و ونكد ان لا اله الا الله وان محمد صلى الله قال وان الله مستوي على عرشي كما قال الرحمن على العرش استوى لا ابو الحسن الراجحي قال يمكن الصفات استوى كما قال تعالى قال وان له وجها دبلا ده, ده ابو الحسن الراجحي انت ما كنت اجعلي قال وان له وجه لكن ليس كمثل ما يصف شيء لقوله تعالى ويبقى وجه ربك دون جلاله والاكرام وان له يدين بلا كيف يجيك يجي يجي يجي يجيك واحد سماك يقولك يقول دا دا دا دا قالوا له تريدين يدين يدين قال انت وهم ثابت الكلام ده قالك قالك انت لكن اي يثبت انه هو عنده ده دي انت مش حاجه لا ده قال وان له يدين ابو الحسن يا ده برضه هبل ده هو هبل مش تتك تعني وان له يدين بلا كيف الله عنده يدين بلا كيف اوع تقول كلام بالله بلا كيف لانه بجد ترك والكيفه مشهور كما قالوا قال كما قال تعالى فيما خلقت بيديه وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان يا عبد الحجج رجلي يا كوبي يا شماتك بتكلم على شماتك يا معلش ايه اللي بيجي يتكلموا عنها دي عجيبه وقال له عينين بلا كيف الله عنده عينين طب والحد قال كده بلا كيف بقول له يعني اليد انت له الادب ولا بلاكاي لا يمكنك شيء هو الطبيع البصير قال والدليل قول تعالى تجري في اعيننا وان من زعم ان الله غيره كان ضال ادي خلف العقيده دي قال لك ابو الحسن البتلو طبعا ومعاه الدليل ابو الحسن لو ما ذكر الدليل كنا قلنا لك يا ابو الحسن دهته من العظمه لكن لما رجع واستلبث الدليل هل بتصيف اولادنا والله ده دين دين الاسلام الدليل عشان كده انت بتفزنا من بعيد لكن كان جيب معانا بلاديلنا بنغلب والله صح الا الملكش وماجه كان في ده ده الكبار يجوا يقولوا <تصفيق> يا تشونير قالوا له ده يزيد الكذاب وفي كذب انت بتكذب يا اخو العبد ده دي العقيره دي العب الغلب ده بتاع الحداك انت الغلب مهنه باجري اتحدىك انت الجيني كتاب الجلاله قرايته تمام طالب عن محاسب جيلاني عليه رحمه الله ابو القادر الجيلاني ده الكتاب بتاعه في السور انت فاهم اسمه غنيه لتاليف لطلبه فريق الحق عند الجل في الاخلاق والتصوف والاداب الاسلاميه تاليف الشيخ ابو القادر الجيلاني 1070 خطوه حديثه حياته ميلاد ووفاه ده تبع جيلاني كلو كمان الجيلاني وهابط يا صوفي الجيلاني برضو وهابط كافل الجيلاني قالوا انه استوى وعنده ايدان تحسين ليس كمثل اي شيء وانك كافل كفر لك الجيلاني بضقوق يا بعده كلامنا هو اما يقولوا صوفي الجيلاني كافل كما ضقوقه عند الجيلاني سمعنا كلام الجيلاني عليه رحمه الله في الصفحه رقم 95 96 قال اولا قال نقول اما معرفه الصانع حد وجل بالايات والدلالات على وجه الاختصار فهي ان يعرف يعرف الله ويتيقن ان الله واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفوا احد نعم وهو الله للسماء رافع وللارض واضح لا صبيع له من الثوالح و لا صال إله من الثوالح فلع قال الجيلاني عليه الرحمة الله وهو من جهة العنو مستوي على العرف كافر الجيلان في الصبحة الرقم خمسة وثي 없습니다 عبد الفياد الجيلان وهو من جهة العنو مستوي على العرف مستوي على نور و يوفيط علمه بالأشياء يعني الله مستوي على العرف و علمه في كل مكان كما قال تعالى إنها لا يطأ عليه في الارض ولا يستمع الى اخر الايات ذاك كلام الشيخ الجيلاني ولقد ما وصل الجيلاني كلامه وذكر قال و... وانه تعالى حي بحياه وعالم بعلم وقادر بقدره ومريد بياده وسميع بسمع الى ان قال الجيلاني عليه رحمه الله في صفات الله في الصفحه رقم 96 وانه هو تعالى قال <تصفيق> يصح يبقى الجي والدال قال الله ما فيهم هذه الجي والدال قال الله ما جاي يضحك؟, يضحك لانه الرسول قال ان الله يصح لرجاله وذرائه وذين يقتل احدهم الاخر اذا ما كفروا الجندت جيدايه قال يصح ويصح ويصح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويغضب ويغفر يرحم ويغفر ويُعطيه ويمنع له يدال وكلتان يدي الجيلالي قال عنده يدال هكذا كفر ليه الجيلالي تقول هذا الجيلال ما هيكه الكفر ليه أنا ماتاهي كثيرين ساهل أنا عافظه متكفرني طوالي لكن أنا مهديك لي فوقيها قل له هكذا الجيلالي قال الله أنه يدالك كما بشطته كاسع جابي يا منذ بات الصفات وأثبت له العينين وأثبتها له كل الصفات التي أُذبت هذا! أنا ما أدعي أن أقول لكم معه ولكن أنت أقرأ هذا الكلام ده في خطعة 65 من 95 إلى 99 هذا هو عقلت الجيلان عقلت الصوفية العلمة ليس الملاليات الصاحرة الصوفية العلمة والجيلان هذا من العلماء الصوفية أما أنت شماشي تاخن أنت فهم كلامي؟ أنت يا دول اللبني في سوليبيا ده أنت شماشي تاخن أما دائنا العلماء من الأصوف اللبن يتكلم بالدليل ونحن نهيهمنا قالوا صوفية ذي ما كانت الجبن قالوا صوفية قالوا صحنية قالوا صوفية علينا إنو العقيدة صحيحة خلاص إنت تسمي نفتك كما تسمون لكن إنت شماشي تأكد هل بيجوا لفين ذيل يا ناس أعطانها أنا خليليني انداء هذا موجد ملخص العقيدة أنا داركوا شمكة عمية صوفية هل بيكبرون ذيل اللفع شماشة ذيل ذيل عندهم قطلقوا لي الله <تصفيق> وخلاص باي هل بيجي الكتاب كتابه العلميه بص بقولك ده فوق ده فوق قالها في السبعيني كان يشوف الجول ده طلع طلع فوق يلا طلع فوق الناس يلا قالت قال عليه ايه المشكله دي يا كوبري يا صوفي يا صوفي يا مسكين في كتاب النص العلمي لاصحاب العلوم الصوفيه التاريخي بتاعهم والداي ده كتاب المصاوبت ده بتاع اسماني يا اسماني ده بتاعك يا اسماني اسماني بتاكل فتفه زي ما عارف الكلام قال له اسمه انت مسكين ثابت في الصفحه رقم 100 141 بيتكلم عن عن كلام الشيخ اسمه احمد محمد ابن احمد الفرنج ده قال ولدي وليه اسمه الفرنج من 8 طوال طيب نشوف الكلام بتاعه قال وكان رضي الله عنه يقول كنت امشي بين يدي فائتاله تحت العسل وقال لي كذا وكنت له كذا طلع فوق من العسل والنش معه وجنا يقول لقد قدتوا بالسواب العجي باب وطيب اطلع له اين العرش انه في البدا ايه العرش اطلع له ازول ابدأ اطلع له اطلع له اطلع له ياسوفي يا ياسوفيو ها يعني يا شكين اين التقى هذا بالله ده يطلعون اه الله عادي حتى الانتلاك انصار سنة قال ان احنا الشيخ ما اطلعه مبارح لهم وده اعلم دعنا اكثر حاجة يقول لك استوى شواني يا ابو جمالي هو انتوا تطلعوا له وعدين تطلعوا له ومش يطلع تاكل قلت <تصفيق> لو طلعت ولنا طلعت ولنا السا يعني شو المناسبه عليك كان مثل حاجه انت انا انا متاه الصوفيه دي هتطلعوا له لو بيت انت لو سايت طمع صوفيه غابيننا عشان نشوف الاوضاع السياسيه حمار ابو عمرو الوزافي بينقلب ولا ما بينقلب لا خلى الموضوع ده مع عمر تعال ده ما سايت على قلبنا لو ريك المواذب لكن تطلع اسماء تتونس مع الله ده بتاع 8 طلع يتونس مع الله صفحه رقم 141 قال كنت امشي بين يدي الله كذا قال لي كذا وقلت له كذا بس الوالي سباره قال ليه ابو خالد وريني الوالي سباره قال وين المستقيم قالوا يا عمو شو وعمو الدوله دي المشكله دي قال قال كذبه قاضي عارفين كان في نادي الشعي يكونوا قاضيونا راجعك بقى <تخيل> ده غير بدل جيب الدليل الجابي قال له قال فقال لها وهي خرت فخرس حتى مات يا جد كمفروض هو عشان قالوا كذاب وفعلا كذاب جاري بيقول لك بقى تقول كل قوالي ولا جيبوا الدليل الكلام ده كبر احنا عندنا الكلام ده كبر الكلام ده بتاع ال8 ده الصفحه رقم 91 في القصة العلمية تبدأ الآن بالأسواق ده كفر عديد يطلع عن فر الدين قال لي قالوا عندي بعيدين وقال على وقت إذا مثل تعالى اصلاح كيف لي بطلع يقول وقال شروع بعدها سعدان فالدليل على إحصال هذا أولو تعالى ما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراي حجاب أو يسل رسولا ويرحي بإذنه ما يشاء إنه علي الحكيم كفر ومن أغلب ممن افترع رضايا الكبير هو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الضالين دي نيجي التصالح نشوف ابو الوداد الردانيه ده بتاع الجادريا ده بتاع التمانيه انت فهمت كلامي الصفحه 33 نشوف الجادريا ده الان ده بتاع الجادريا بتاع الاوراد بتاعينه اوراد دول ما اجيت تكهيدات اجوا جايين اوراد الصوفيه عشان يحيهم الله يسعد لكن كده يجيهم في العقيده قال له هذا الشاف الله نحن كانت رسولك لك اللي شاهدت الله ها أكثر من غليك الرحمن حيارك التوى في حية ثانية دين يطلقوا لالله يتمنزوا هؤلاء يتلقوا مع الله ويطلقوا السماء دي كله يطلقوا كله حتى يجي نادي في صفحة رقم 33 يقول صاحب الكتاب القادرية <تصفيق> قال وآينك إسرافيلة ده في القصيده طبعا دي لما يقول لك ده من ديقه انت بتكون تحت طلع لك انت تصلي تحت ده ملك شفت الترافيل وهو كمان جاي جاي انت ما ادلك ورايت استرافيله واللوحه والرضا قال شفت اللوح المحفوظ انا عفوا شاف اللوح المحفوظ وشاف جبلي شاف استرافيل وبعدين عاي قال عاين الله ذات قلب قلب وشاهدت انوار الجلال بنظرتك الجلال ده له كيا طلب قال اللذيذ خلا طيب وقال قال كلام ده انت قال قال له كنت معن قال قال قال قال على الذره البيضاء كان اجتماعنا وفي قام بقوسين عند اجتماع الاحبه مش مكانك هذا قوسين او ان الله والرسول والكتاب ده قالوا كان معاول الثاني الاجتماع دا جيتوا بيواني يا دول يا صوفي يا كدب قمتوا قال كان معهم ثالث واحد لما كان قادم أو الثاني عوضنا قال لقد كنت قائد شفت الله شفت إسرافين واللوء والرضا وشاهدت ما فوق السماوات كلها قال كمان شوفنا أخذت ليلفة في السماء قال كنت معهم قال أخذ ليلفة كده شعاف الجباحة بعد أن قاسروا قال وشاهدت ما فوق السماوات كلها قتل العرش والكرسي في طيقه الضفر عبد شم بدل ما تسكنه والكرسي يا ولد انت طبك 200 اكفرك 200 ها اكفرك بالفتى لا بفكرك بالكلام ده الناس ده قال ما تسكنه كده يقول لك ده كبار قالوا الرحمن عشي ده قال ما تسكنه كده وذاك العرش ها والكرسي الذي وسع كل سواء وجهه ده قال قال ما تسكنه كده انت انت لا له كبر اكثر من كده يا صوفي يا مسكين ذا كلام شيخك انت عاصر ساكر وانت شماشي اذن انت شماشي ساكر الثلاثين دير نحن ما بنا بديهم مزمجاته وانت يقول لي ناظروا على زرين شماشي انا داني العينة اما انت شماشي زين وعربع انا داني العينة الشيوخ الكبار اما انت دون شماشي تاكر انت فاهم جيب واحدة تاني دا كبر واضح وعد دليل ومن اضغب ممن ابترى على الله الكبير وهو يدعى الى الاسلامي والله راجل قوم الظالمين لا شوف لك كلمه قال بكذبه اللي هو الطبقات الطبقات الكبرى بتاع الشعراوي ده اللي توكلته برعي <تصفيق> في قصيده قصر المهمل طبعا انت جايله انا اقول يا جابوا من وين انت جاي لف مصر لا لا من اولي المصريين وهني كتبوا للشعراوي اسمه كتاب الطبقات واو الكبرى للشعراوي والبره يا شارل لو القصيده قال وببشوقنا الهائل يا اب الله كريم كريم سيد الشهاده الناكير لعلم الله انت هذا سيدك الشهاده هذا شاراني ذاته انجل منه البرئ الاول يستعينوا بشاراني ويدسوقي وريس وع كلهم لغلو بينا ده بيتكلم عن مين على البدوي في بيتكلم على الدسوقي بيتكلم على شنو على الدسوقي اللي هو الضرائد والسلوب القصيدة الثاتف إحسد يتجمت إبراهيم الدسوقي تعال سم الشعراني قال فشلو قال في صفحة رقمية واحد مية واحد شلو متمنين قال الدسوقي كما ذكر الشعراني قال أنا شاهد ربي على الكرسي شاهدوا أين أخي أساجك لا ذا الدسوقي وسببه الضرائد انا تهت بك على الكرسي ضغطته اتكلمت معه يا رجل كلم عله بعدين قال انا بيدي ابواب الجنه ابواب الجنه هذه ادت سوقه باتن شده انا بيدي ابواب النع ابواب الجنه وابواب بيدي جنات الفردوس قال قمر بنداري منداري اكلته جنات الفردوس قال الب... بعد ال... ابراهيم ادبسوقي بتعصبيه هدو طلع لي ابو لا انت بتتكلم في ترثنا ايه ولدي انت ماشي عوض ادبسوقي قال طلع لي ابو واحد بعدين قال ابو بدلني عنده انت قلاته مفاتيح للرجوان ومفاتيح جنان النور عندك ادبسوقي او ابو فاتح النار ان حين... له عمال جل الجنان ساكن غلاي منه علي مر بعدين اللي كان قصده اذا الدفوق ده, ده ما تك مفاتيح الجنه وما تفتح لنا طب احنا ما واطتنا الا المحص والله باين دعو كان قصده ما ما ديناات مساكن لان بالليل انتم اقصدوا ننام نخيم ونخيم يا اخوي طوالط قد وقد وقد ومن اضغم ممن يرى على الله يكفي وهو يدعى الى الاسلام والله لا يدس قوم الظالمين كف لفع السوقيه ده اللي, اللي كنت قصده يا ابني ودي بعده كنت غنيت زي الثالث في اللي كذب مش اللي جاء وانك ما جيت الكلام بيعدي اللي كذب دي بعده جيه دي بعده ما جيه انا كل حاجه انا بقدر وانا لك جنب كويس جاباي ده ايه موقف لوحد وجي بيت قضيه ثاني في نفس في مبدا ثاني ده انا شايف ده ده كمان مش كل الراجل قاعدين قالوا شافوا الله في واحد ثاني قال اقول لكم قوله وهذا الله اديني الكتاب بتاع امبارح الكتاب انا غير كلام مكتوب باب الله عشان كده سميت المحاضره هديه صوفيه وجبت الكتب دي اديني الكتاب ده دفتر القدري القدري ده بتاع القدري بيعوه في السوق الثاني لما جاب بيني طب طب في تلك اجازه ترجعوا دفترام تعود تعود تقديم بتاع صورات ربانيه في مائة الصف القدري صفحه 47 و40 نجمه قصيده طبعا دي لما الى حواليك والله فعلا. ملحنة. ملحنة. وكمان انت بترقص طاشي والله صاحي طب هدوك ليا ملحنه القطيره لما تكون ملحنه وع فيها اورغن وكمان جيتار وبيانو تكون انت بترقص كده وتاكل مع اصحابك ما بلي والله طيب مشوقي هاي بدي دي والله ما بدون تفهيم معنا انت لا تظن شيئا عن دين الاسلام فعلا. الا تظفر بالتفاصيل جمله وتفصيل عشان تقدر تفهم الكلام ده ده بيقول بيقول لك ان وديع عقيده اسمها عند صفي عقيده وحده الوجود يعني اي حاجه ممكن تكون او لا يتل الكوز ده ممكن يكون الله يمدا قلبا علم ما هو ابن عربي شوفي في كتابه خصوصا الحكم قال ما الكلب والخنزير الا الهنا ومن واه الا راهب في كميت ده كلهم اب شكل الله الخندير الله والرهب في الكنيسه الله وقروا انه عربي قالوا كل عابد يعني وان لم يكن عبد الله من عبيد الوثن والاوثان والهجاره والكواكب قال فهم في حقيقه الامر من العابدين لله وان تغيرت صور المعبودات وجاب البيت بتاع الشيخ فاهم ده كان انا بذاكروا شكلك في بالكم يعني لو تقولوا بتتذكروا مين اللي بذكرك بتذكر مصايه معايا في رمضان قال انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر فراح لك كلامنا لا انا بذكر الله والله بيذكرني كلنا الله انا بقول بذكر الله والله بيذكرني ان الشاكر والمشكور شكرا للشاكر <تصفيق> يعني انا بقول هي سوا ما المشكور واقف قدام ده لو لكم جوله ها <تصفيق> انا الواحد الفرد الكبير بذاته يا اخواننا بصراحه ده كلامه <تصفيق> انا الواحد الفرد الكبير بذاته انا الواصف الموثوق شيخ الطريقه انا الشيخ بتاع الطريقه الله ده بتاعكوا فيها يا ابن يا مسكين يا صوفيو يا مسكين ها افهم كلام شنو ده كلامك ده على الكلام ده كله كفر قال تعالى ومن اظلموا ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يدل قوم الظالمين دي ما الورد هذين ينقصن ده كمان قال شعف الله في التاكة الله تكلم معه في التاكة في الكذلة تعرف ده الساعة المرانية قال يوم فينا في التاكة يصلي في التراويح بعص الله المرانية قال لهم قال سلام عليكم السلام عليكم طب على الجماعه ضربت في الانسان مكتوب كده بايه بقلي بقرأ ليه بعد الطلبه وهم قاعدين التراويح وقات راقب عليهم قال لهم لما قراتوا الايه ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا الا هذه في سوره الانسان في الدام الليله الاخيره ومعناها ان هذه تذكره هذه السوره قال خاطبا الحق عبد الرحمن اول ما قريت الايه دي قريت قال امك كذب وطوالب بتاعك فقال فقال لي يا حاج يا محمد اسماعيل والله اني متحكته هو شطاط جدا في مصر الكبير بتاعك ده قال فقال لي الله انت هدي تسخر انت انت بتسخر ليا لي تعال قول تكسر حاج هو وماله سواه ويقول انت مستهبل اسكت لا ده الكلام ديما بنقراه كمان الكلام ده في الصفحه رقم 46 من كتاب الرسائل المدنية 36 قال وذكر شيخنا العارف بحر المعارف ختم اهل الانسان وحامل بناء الايقان وسلطان اهل الشهود والعيان سيدنا الشريف والسيد البكي المنقل السيد محمد عثمان يد اله المناع بعدين قال قال تبينا لما ترى هذه الايت في صلاه التراويح ونحن جماعه كثيره خلفه في بلاد تاكا قال لي قال اجتمت إلينا بعد السلام بعد السلام وقال لنا لما قرأت هذه الآية غاطبني الحق جل جلاله أي دولي خابه الله دمعنا غراز بنا رسوله هو الله عدى وجل تتكلم مع الرسول عن فريق الوحي ولم يهم جل تتكلم مع الرسول هو الله إحقوا والله عشان هنا أبو يديد المستامي أبو, أبو طيفور لما تقرأ تجمته إحقى المساكين مساكين, مساكين بتقولها السنه يا جماعه اخذوا علمهم ميت عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت الصوفي عادي بقول لك حاجه غلو دليلك الكتاب لا لا في السنه رواه البخاري ومسلم طيب جبت الكلام ده نقولك اوه اوه شكاب يعني اللي بنقوله يا دوله دولتي خاطه دولتي ده ما الاليمه دولتي ده الرساله ذاته بالتفصيل وعلمناهم ان لدنا علما بذلك دليل على انه الخمر الخطر هو ادبي اللي تعلمناه من لدنا علما وعينه الانبياء عن طريق امين الروح وهو هو جبريل ضاع كلامي لكنهم يحرفون الكلمه عن معناها وده كفر وزندقه ومن اظلم ممن استراى بالكذب ويدعوا الى الاسلام والله لا يغفر قوم الظالمين نقرا بقيه ثاني ها طيب ده مجمع خلينا نشوف واحد ثلاث من رجل يتكلمنا عنه الجنة جاب الزاهرة الرياض الصفحة رقم الثان خمسة وثلاثين تبتع الثمانية قال الله رسل له ثلاثة رسائل جاءت ثلاثة رسائل من الله والله ضعي أما جاءت رسل رسائل يا ناس من الله خلقكم سبحانه وتعالى أما قال ترسل له رسائل لي ناس لكن عند الصبعية عادة تلقيقنا في جوابه يا اخي الجوله كده بقول لك يا ابو لي الله مبارك يا حاج انكرات كلام دي كرامه احمد صيف البجيري صفحه رقم 235 قال في الفصل الثاني قال حدثني من اثق به ورمت ثق به وده وانت جاي تقعد معانا صاحبي تقول لي حدثني فحدثت به انت الوسيط بينه ولو حدثنا الحاج حسن وبلول ده من رجال البخاري ده تعالى يا فادي يا هو البالون ده معاصر زي الخليجي ودي هو ده كده جاي حدثنا حسن البالون في الميدان عارف بالله السيد احمد بن ادريس ابن ادريس ده اللي جار بصني محمود منهم القاسم بجدي ساكن جرير زمان نشوف جرير عند اولادات الزول ده ما بنجيب وكل كلمه قال سميت في دي شيخ عمرو طيب الطيب الجبل وضا بتاع الثمانيه في البلد يقول كل حق عليا ضهيفه قبل الحق سبحانه من قبل الحق سبحانه وتعالى قال جاته ترحه الورقه جاته دي من الله قالتها ظهور جاته واضحه واضحه امال دي جت لها هي دي علاج قال ما مكتوب فيها بقلم الخضره كلام قول من الرب الرحيم كلم علو بهاياك يا سيدي الايه والایه دي في يوم القيامة في الجنة. دي الجواهر قبل القيامة. لان الآية دي جبارة في آية. ان اصحاب الجنة في شغل فاكهون بعد ذلك الى قوله سلام قولا من رب رحيم الله بتسلم عليهم بعدهم في الجنة. دي الهتة يسلموا جاء ما يرسل له الجواب. وقال له سلام قولا من رب الرحيم. الى عبدي احمد طيب المرسل راحل المرسل هو الله. ها? الى عبدي احمد طيب. الله برسل الله. طيب. الى عبد احمد طيب. قد غفضنا لك ولوالديك واهلي قرابتك. مضمون الرسالة. اهل الله على مخصوص لنا. غفضت ليه كده? لا هو عبوك هو امك. هو اهلك. اهلك كلها غفضت لهم. يا لا. اما قاعد يخبر الناس دي جوابات. وهلا بعدين بعد يشوفوا وخده يخبر لهم. الجنة دي. هناك نوع من أهل الجنة في الدنيا قبل أن يشهد له رأس من الكتاب أو السنة الجماعة ده اللي اختلف هو منهج على السنة والجماعة وممكن أن أخذك واحد طيب إذا سلمنا جدلا إنه الكلام لحافظ حتى لو سلمنا جدلا إنه الله ببتل لك الإساء إلى عبدي فلان فلان قد غفرت لك ولوالدين ولقربتك هو يجب أن تجد لله في فرحة أكثر من كده هذا جعل الله نفر ليه ونحلان لأنه لا يبدو أن يصنعون هم كفّيهون جعل له حاجة أكبر من هنا قال فقلت إن ظني في ربي أكبر يا عما أنا فرأي فرأي أنا أعمال طيب الشعبية الكبيرة الشعب الطريقة أنا تقول لي أنا وقال له أبوه ولغاية يعني نافي فقال كلام له أبوه دي تشوي, دي تشوي. قال الرساله الثانيه وقال ثاني قال فجاءتني رساله اخرى جاءت ثاني واحده ما اقل قد بها ما في الاولى وزياده قرابتك اجمعين الرساله الثانيه قال مفطر الاولى كلاما قولا من قبل الرحيم الى عبد الاحمر طيب البشير افرت لك ووالديك ولقرابتك وقرابتك اجمعين يا ابن ودي كلهم وقالت خالقوا جيدا بقرتي جدا خواهات جدا خلاوك كده, كده مبقود لسه دعنان فالله صحي هذا نوريك انه عندما كانه كبيرة عند الله وكذب ساكت والله كذب ساكت وتضليل لأمة الإسلام وتلميذ في الحق الماضي وإلى الله المستكى وعند الله تشبع الخصوص ده قال ما قلته إن ظني بربي أكثر يا الله أنا عش ما أطليل تلميك المقفرة دي وساكي وساكي قال جاءت الرسالة ثالثة تخيل قال فجاءتني رسالة الرسالة مكتوب فيها ما في الرسالتين مع ديادة ولكل من عرف اسمك مكتوب في الرسالة الثالثة المرسل الله العضلي رحمة الطيب البشير سلام القول للرب الرحيم قد غفظت لك ولوالديك ولكعلمتك اجمعين ولكل من عرف اسمك كلهم ايذو لعز البكر ابو سيف طيب احنا منلوب ثابت تفضل يا حاج المشكله ان كنت وناقش وطب مابيه كنت بنابيت شرقات بالهواء كنت بنابيت في واحد تماني وكنت لقوا فيه شيخ خنف والله انت عارفه الجبيه بتاعت هوا الشيخ عم صيب قال انا قلت له واظهر ساي طب قول كلامك قول ان الثلاثه دول بيقول قال خد عين وابيه طبعا المكتبة ساعتانة غريبة وجندي كان لهم ده الكتاب هو ده ده كتاب هزاه رياس تعليف عبد المحمود نور الزاين شيخة قريبة جمتب بعدين من ده الكتاب ده قال الله رسله رسالة ممكن أول شي كتب لما جاءت الكتاب ممكن يرسله الله عارفه شيء القديم هل يعني أقول لهم لكن كالباس أقول هزياء باطن الله عز وجمج قال عنده يعني يعني فعل ايو فعله هو فين لا يفعلوا هو على كل شيء قديم لكن ما هو كل شيء اسمه وشو ده وعلى كل شيء قديم لكن ما هو كل شيء يدخل... هو بيتعمل فالحاج اسمه بس يحول الشغلانه بتاع كنار يدخله يدخله الجنه بتاع الجنه يدخلهم كلهم اللي بحكايته هو قادر لكن لسه نفسه واشروع عن الظن كما قال ولاذ ربك احد جاءت ثالثه على بكره بكره اجت ممكن... ثالثه ثانيه قال حبوب اذا كله اي ممكن ده خرب اي بقى طلاب الصالحين ماشيش معهم قلت له طيب قال ولكل من عرف اسمك انا ده انت بتاع كبنو هذا محمد توفى القادر باريف احمد طيب احمد الطيب, الطيب البشير بيقول لي قال لي توفى الله كيف كانت دعواتك عايزوا ده؟ اجري يا ابو الجداره بتاع سوا انت فاهم كلامي؟ ده بدا يتصراخ والله ها؟ على ما على ربنا الكلام شيء ما بده يعمل شيء هذا الشيء ما ما استغفر الله الكذب لا والله ما في غل بيضمن بنفسه الجنه ولا يضمن من اول عقيده ديعه اليهود والنصارى وقالوا لا يدخل الجنه اِلَّا مَنْ كَانَ هُدَنَ أَوْ نَصَارَى كُلُّ عَامَلِنَا إِنتَ قُل هاتوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ جَدِّبْ لِي بُرْهَانَكَ إِلَّا إِنْ كُنْتَ مُكَذِّبًا أَوْ عَالِمًا بَيْنَ هَذَا وَيَا عَذَابِيَاتَ كَدَوَاحِ الصُّفُوفِ عَلَى جَثَثَتِكُمْ فَذَا أُنْذُرُ بِرِجْزٍ إِذِ اقْتَبَ فَدَائِدِ إِذَا عَمَّكَ يَبْقَى قَوْلُهُ تَعَالَى يُكْتَبُ عَلَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ فَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ أطفالين نجله ابرياء تضمن بالطبع الاخير مشكله